علماء نالوا جائزة الملك فيصل نال جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام والدراسات الإسلامية بعض العلماء المشهورين منهم عبد العزيز ابن باز رحمه الله من عام 1330 للهجرة إلى عام 1420 للهجرة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عالم وفقيه ولد في الرياض في أسرة يغلب على كثير من أفرادها طلب العلم وهو أحد العلماء الذين قضوا حياتهم في خدمة الإسلام والمسلمين حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كبار المتخصصين فيها عمل في القضاء مدة أربعة عشر عاماً ثم عمل بالتدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض ثم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم رئيساً لها ثم أصبح الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1395 للهجرة والمفتي العام بجانب رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والمجلس الأعلى للمساجد والمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية وكان عضواً في بعض هيئات الدعوة الإسلامية من كتبه الفرائض ورسالة في التبرج والحجاب ونقد القومية العربية والشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته وثلاث رسائل في الصلاة والتحذير من البدع والجهاد في سبيل الله وفتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة وغيرها حاز على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 1402 للهجرة علي الطنطاوي رحمه الله من عام 1327 للهجرة إلى عام 1420 للهجرة الشيخ علي مصطفى الطنطاوي عالم وكاتب إسلامي ولد في مدينة دمشق وتلقى تعليمه فيها وتخرج في جامعتها في الحقوق والآداب عام 1933 للميلاد تدرج في الوظائف التعليمية والقضائية في سوريا حتى بلغ فيها مكانة عالية انتقل إلى المملكة العربية السعودية عام 1963 للميلاد حيث عمل في التدريس في كلية اللغة العربية وكلية الشريعة في الرياض ثم في كلية الشريعة في مكة المكرمة استطاع أن يجمع بين الثقافتين الإسلامية العربية والحديثة المعاصرة وهو عالم كبير وخطيب مفوه وكاتب بليغ وكانت له جهود علمية وثقافية طيبة عبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز وقد عرف ببرنامجه الإذاعي مسائل ومشكلات وبرنامجه التلفازي نور وهداية له العديد من المؤلفات منها تعريف عام بدين الإسلام وصور وخواطر ومباحث إسلامية ورسائل الإصلاح وقصص من التاريخ ورجال من التاريخ وقصص من الحياة وذكريات علي الطنطوي في ثمانية أجزاء نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1410 للهجرة أحمد حسين ديدات عام 1337 للهجرة الشيخ أحمد حسين ديدات داعية إسلامي من جنوب إفريقيا درس المراحل السابقة للجامعة وعمل في مجال الدعوة الإسلامية نحو خمسة وثلاثين عاما اشترك في العديد من المؤتمرات الإسلامية الإقليمية والدولية وألقى محاضرات كثيرة في العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية وعقد مناظرات عديدة مع خصوم الإسلام وانشأ معهد السلام الاسلامي لتدريب الطلاب على القيام بالدعوة الإسلامية. اصدر العديد من الكتيبات والمنشورات التي ترد على خصوم الاسلام وتضحض مزاعمهم منها ماذا يقول الانجيل عن محمد وهل الانجيل كلمة الله والمسيح في الاسلام وما هو سفر يونان عن التوراة ومن أزاح الحجر والبعث والانتعاش والصلب أو خرافة الصلب وصلاة المسلم حاز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1406 للهجرة